اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعات والله على كل شيء قدير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 إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع المور يا أيها الذين آمنوا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 إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّيَ أَلَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا أُولَاءِ دِينُهُمْ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان ان الله ليس بظلام للعبيد كذلك ابالى فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ ليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِن تَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ أَلَا نَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضُعْفَ فَإِن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي إن يكون له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 واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا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 ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك اولئك بعضهم اولياء بعض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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَبُوَّ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَّبَعُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ لَأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانهُ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُدُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بإخراج الرسول وهم بدأوا كم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 انما يعمر مساجد الله من انا بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاجة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 منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذا كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين